قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوة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 ولم ما بلوا أشدّه آتيناه حكم وعلماء وكذلك نجز المحسنين